فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم إخوتا إني والله أحبكم في الله ثم والله, ثم والله أحب أن تدخل الجنة فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعود به جل جلاله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل أيها الإخوة الجنة طريقها واضح ولكن على من له بصيرة وطريقها سهل ولكن على من يسره الله عليه وطريقها معلوم ولكن لمن وفقه الله لهدايته فالأمر مرده في الأول وفي الآخر إلى إعانة الله وتوفيقه لك. اللهم أعنا بعونك على طاعتك ورضاك. نعم أيها الأحبة إننا نحتاج حقا إلى إعانة الله وهدايته. وفي طريقنا إلى الله هذه السلسلة التي نويت أن أسمي كل شريط منها بث حتى نيسر على إخواننا اقتناؤه واحدا واحدا مفدا. فكان اللقاء الماضي بعنوان بداية الهداية عنوان ليلة هذا هو الطريق هذا هو الطريق هل أم إخوتان إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب هل أم هل أم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسألها اللهم دلنا بك عليه ويسر لنا الوصول إليك وذلك إخوتا أنك في وقت بين وقتين هو في حقيقة عمرك وقتك الحاضر بينما مضى وما يستقبل فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغطار اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين تصلح ما مضى بالندم والتوبة والاستغفار وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق إنما هو عمل قلبي. اللهم اهد قلوبنا ونور قلوبنا وأصلح قلوبنا ووفقنا لتوبة تباشر قلوبنا عمل قلبي الندم والتوبة والاستغفار ثم تنوي أيضا فيما يستقبل تعزم أن تمتنع عن الذنوب وامتعناعك ترك وراحة ليس هو حملا بالجوارح يشك عليك معاناته وإنما هو حزم ونية جازمة ألا تعود إلى المعاصي تريح بدنك وقلبك وترك فما مضى تصلحه بالتوبة وما يستقبل تصلحه بالعزم على الامتناع وليس للجوارح فيها زين نصب ولا تعب ولكن الشأن في عمرك الذي هو وقتك الذي بين الوقتين ما مضى بالتوبة ينصلح إن شاء الله وما يستقبل بالعزم ألا تعود ينصلح إن شاء الله بقي هذا الوقت الذي أنت فيه هذا الوقت الذي بين الوقتين إن أضعته أضعت سعادتك إن أضعته أضعت نجاتك وإن حفظت مع إصلاح الوقتين ما قبله وما بعده فإنك لذلك تنجو وتفوز بالراحة واللذة والنعيم المقيم أبداً آبدين اذا القضية وقتك الذي هو وقتك الذي هو الان وهذا ما ادلك عليه ما فات بالندم والتوة والاستغفار وما يستقبل بالعزم على هذا من العودة باقي الان ماذا تصنع الان حفظه هو اشق من اصلاح ما قبله وما بعده فإن حفظ الان الوقت ان تلزم نفسك بما هو اولى بها وانفع لها واغظم تحصيلا لسعادتها فيكم القضية اخوتا ما هو الذي هو انفع لك وافضل لتحصيل سعادتك في هذا تفاوت الناس اعظم التفاوت فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد للمعاد إما إلى الجنة وإما إلى النار فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد لا نسبة لها إلى الأبد يعني إذا قست مدة حياتك التي تعيشها ستون سنة بالنسبة للأبد. الأبد ده كم سنة؟ مليون، اثنين مليون، مائة مليون، ألف مليون أبد. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فإذا قست مئة سنة إلى الأبد تساوي كم؟ لا شيء، لا شيء. رضي الله عن الإمام أحمد. الذي كان يقول يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائر إنها بهذا المقياس أيام قلائر سبق أن ضربت لكم مثالا اسمحوا لي أن تسمعوه مني مرة أخرى إنما مثل ذلك كمثل رجل قيل له أدخل هذه الدار وإن لك مدة دقيقتين ونصف اجمع من المجوهرات التي فيها ما تقدر على حمله خلي بالك من المثال ده قيل لرجل ادخل هذه الدار اجمع ما فيها من المجوهرات اللي تقدر عليه شيله ولكن اعلم ان كنت داخل ستجد صورا فاياك ان تلهيك الصور اترك الصور جاوزها حتى تصل الى المجوهرات واعلم ان مدة مكوثك اديت ديتين دار دخل الرجل الدار اول ما دخل رأى صورة عربية مرسيدس كده اخر موديل قال يا سلام لو عربية زي دي ببصد لها فيلا وراها مرسومة يا ولو فيلا زي دي كمان وفاجأ رأى صورة بنت جميلة بصة من صرفة من صرفات الفيلا ده كده اكتملت لو البت دي مع الفيلا دي مع العربية دي سويت فلوس من اللي مرسومين من ناحية دي خلص الديتين ونص قالوا اطلع هذه هي الدنيا وديتين ونص هم نسبة ستين سنة إلى ألف عام إن يوما عند ربك كان في سنة دخلت الدنيا كل ما في الدنيا صور صور تكفى ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء الجنة فيها نخل ورمان صح بس زي الرمان بتاعنا ده لا ده اسمه بس الرمان فالرمان ده صورة انت وقفت مع الصور وبرص الدقيقتين ونص وما وصلت إلى الدرر الدرر الحسنات الحسنات, الحسنات ترفعك درجة وتسبيحه تزرع نخلة وتهليله بكعدق رقبه وركعه ووضوع يفتح لك أبواب الجنة الثمانية درر درر يا ولد لكنك غاطل ما زلت تتفرج على الصور ويمضي العمر وأنت لا تدري فلذلك هذه الأيام الفوض الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد أن تجمع الحسنات في رضا رب البريات وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وأعقبتك الألم العظيم الذي مقاساته ومعاناته أسق وأصحب وأدوى من معاناة الصبر عارم الله والصبر على طاعة الله ومخالفة الهوى لأجل الله هيا ننطلق لنصف الطريق ذكرنا في اللقاء الماضي أن هناك قوة علمية وقوة وقوة مليئة ذكرنا القوة العلمية التي تبين لك الطريق وهي العلم العلم العقيدة لتبين لك الطريق لأنك إن إل لم تتعلم يوما ما سيخلع الشيطان تقفى بيتك ويقول لك أنا الله وضعت عنك العبادة خلاص ساعتها تتزندق لكن لو عندك عقيدة سليمة سلم كول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم لن تروا ربكم حتى حتى تموتوا في الدنيا لن تراه لن تروا ربكم حتى تموتوا بدون العين بدون عقيدة صحيحة ستفسد عبادتك ستشرك من حيث لا تشعر فعقيدة مع فقه تتعلم الفقه لتصحح عباداتك ما معرفتك بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه هذا العلم هو الذي ينير لك الطريق وهنا قبل ان ننتقل من القوة العلمية الى القوة العملية والقوة العملية كما ذكرت لك ايها الاخ الكريم ايها الحبيب الودود قد ذكرت لك ان القوة العملية هي فعل السير نفسه فعل السير نفسه فإنك ينبغي أن تعرف هذا أن في على السير المشي نفسه إلى الله هو القوة العملية لذلك استدرك سريعا فأقول من الناس من يكون له من يكون له من القوة العلمية الكافة عن الطريق ومناسلها وإعلامها وعوارضها ومعانيها بحيث تكون هذه القوة اغلب القوتين عليه انت واخد بالك احنا قلنا هم قوتين قوة ايه علمية وظيفتها ايه القوة العلمية قلت لك انها تبين الطريق. وضربنا لها مثال. مثالي معرفش في وادي المرة اللي فاتت عمل لي احباط روحت البيت بقرأ الاسئلة لقيت واحد بحث وراء بيقول الكلام مش واقعي خالص كلام مش واقعي بقى أنا حمال أقول لك طريق مصر اسكندرية وأول ما تقابل أليوب وبعد أليوب هتلاقي مئة وبعدين توصل لطوخ وبعد كده تحفي بانها أو الطريق لربنا زي كده لما تكون عارف الطريق أول ما تمشي في الطريق تعرف أنك ماشي صح والآخر يبقى كلام مش واقعي حد مش يا جماعة أما ليه الموضوع أنا عزيت نفسي ان سألت كثير من الاخوة قالوا لي ماشي مش ورقة وحدة هتخليك تاخد فكرة عن الناس كلها انها مش فهمة الناس فهمين الا واحد وخشيتوا ان تكونوا كلكم لستم على الطريق ولكن هو الواحد ده اللي جريء وبعد ايه رأيكم الكلام واضح ولا مش واضح يا شباب طب اللي فهم يرفع ايه لا ما شاء الله تعالى خلاص يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا نعم أيها الإخوة ذكرنا أن هذه القوة العلمية التي تعرفها كالطريق إذا يتوصل لربنا القوة العملية في فعلا بعض الناس عند القوة العلمية غالبة زي بعض بعض السلفيين عند القوة العلمية غالبة عند علم كثير هذه القوة تكون هذه القوة اللي يقول ايه العلمية اغلب القوتين عليه ويكون ضعيفا في القوة العملية يعلم ولا ولا يعمل يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها جرى المتالف والمخاوف والمعاصب ولا يتوقعها فهو فقيح ما لم يحضر العمل فاذا حضر العمل الجهال في التخلف وفارقهم في العلم وهذا ده كلام ابن القيم والله العظيم يقول وهذا هو الغالب على اكثر النفوس المشتغلة بالعلم والمعصوم من عصمه الله ولا قوة الا بالله هيدي المصيبة الكارثة ان تعلم ولا تعمل انه معارف الطريق عارف فضل قيام الليل وجرب اللذة التي تحصل له عند القيام ومع ذلك لا يقوم عارف الطريق لذة الزكس ومتعة تلاوة القرآن وحلاوة التسبيح وجمال الصيام ولذة الدعاء عارف ولكن عند الشغل ينام دهت كسر دماغه هو تجزاؤه وقد رآه النبي كذلك صلى الله عليه وسلم قال مررت برجل مستلق على قفاح وفوقه رجل قائم وفي يد هذا القائم حجر يضرب به رأس هذا النائم فتتفتت رأسه ويتدهده الحجر فإذا ذهب فأتى بالحجر ثم عاد وجد رأسه عادت كما كانت فيكسرها مرة أخرى يفعل به هذا إلى يوم القيامة من هذا يا أخي جبنين قال هذا الذي يحفظ القرآن وينام عنه وحيد يقول الحمد لله أنا مش حافظ انام نقول ان من حافظ ونام كسرت رأسه فما بالك بمن لم يحفظ ونام لا تكن الحافظ افضل من من ممن لم يحفظ ولا مش معايا افضل فاذا كان من حافظ كسرت رأسه فماذا يصنع بمن لم يحفظ لمصبت أسود عقبت أنك وأسد فانتبه أي بلا عمل قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل لين كمثل الحمار يبقى حمار كمثل الحمار ثاني في نوتني ومن الناس من تقول له القوة العملية الإرادية وتكون اغلب القوتين عليه في ناس القوة العلمية غالبة بدون عمل ودى نفاق ناس تكون القوة العملية اغلب من القوة العلمية بيستغد عايز يدعو ويصوم ويصلي ويذكر وينفك ويتصدق وما في شيء فبجهله فابتدع في دين الله. فعلم بلا عمل لفاق. وعمل بلا علم بدعة. والضابط علم وعمل. اللهم ارزقنا العلم والعمل يا رب. علم وعمل. اسمع كلام ابن القيم ما? يقول ومن الناس من تكون له القوة العملية الارادية وتكون اغلب القوتين عليه تقتضي هذه القوة السيح والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتسمير في العمل ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائل والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات فداء هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله يبال الأول الأول فتنة الشهوات والتاني فتنة السبهات فتنة السبهات هذا حال اكثر ارباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم يرى احدهم رحمى عن مصلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده واحد من ذول قالي بعد رمضان كان صديق لسا وقال لي عملت كام في رمضان ده قلت له كام ايه قال لي عملت كام قلت له كام ايه قال لي انا عملت ثلاثة مليون ننت عملت كام ثلاثة مليون اي يا ابني قال لي ثلاثة مليون يا لطيف قعد قال ثلاثة مليون مرة يا لطيف يا لطيف ثلاثة مليون وبعد سبحها في الرابع دور sights تلمس Eles ثلاثة مليون ده احنا بين رجلين الاخوه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الصبح 100 مره وفي الليل 100 مره اذكار الصباح والمساء احنا مش عايزين كل واحد بينه وبين نفسه وبينه وبين الله مين النهارده هلل 100 استغفر مئة وصلي على النبي مئة 100 اقل صوفي تعبان بيعمل له حصر تلاف في الليل انا بقول لك شعمل زيه ولكن انا اقول هناك القوة العملية الارادية قوية بدون ضبط عين فيضل يبتدع. وانت عندك العلم ولا تعمل هيا دي المصيبة تارة تجد الآخر الذي ليس عنده علم تارة يعبد الله بعادة قومه واصحابه من لبص معين او حلق لحية او نحوها وتارة يعبده بالاوضاع وليس له اصل في الدين وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كان من كان وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها الا رب العباد يقول ابن القين فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن سريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد دينا سوى الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن القيم فمن كانت له آتان القوتان استقام سيره إلى الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانح بحول الله وقوته فإن القواطع كثيرة سأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد ولولا القواطع والآفات لكان الطريق معمورة بالسالكين ولو شاء الله لازال العاقبات وذهب بها ولكن الله يفعل ما يريد والوقت كما قيل سيف فإن قطعته وإلا قطعك فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواصع الخارجة والداخلة كثيرا سديدة فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وسماتة الإعداء إلا أن يتدارك الله برحمته من يساء من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع والله ولي التوفيق أيها الأحبة في الله ما زلنا نقول أين الطريق وأنا أنادي هذا هو الطريق هذه هي الجادة فأين الثالث يقول ابن قيم الناس قسمان علية وسفاله فالعليه من عرف الطريق إلى ربه وتلكها قاصدا الوصول إليه وهذا هو الكريم على ربه والسفاله من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه ومن يهن الله فما له من مكرم يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وبابه وباب السعادتين صفحة 245 من طبع دار الحديث يقول والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه وهو صراطه المستقيم الذي نصبه لمن سلكه إلى موصلا لمن سلكه إلى الله قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة يبقى السبيل الصراط وح، والسبل كثير. كما ثبت أن النبي عليه صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها. شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ومن هذا قول الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى, إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطغوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات اوحد النور الذي هو سبيله وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان ومن فهم هذا خلي بالك من الكلام اللي جاي ده بقى لانه خطير قوي اذن القيم بيقول ايه ومن فهم هذا فهم السر في افراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم عدلون قال فيه سر ألطف من هذا يعرفه من يحرف منبع النور ومن أين فاض وعن ماذا حصل؟ وأن أصل كل هذا ومصدره واحد النور وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها وهي كثيرة جدا لكل حجاب ظلمة خاص خلي بالك النور من أين نبع ومن أين فاض أنظر قول ابن مسعود ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه ما تقول لا إله إلا الله نور السماوات والأرض من إيه من نور وجهه فأولنا منبع النور طاب ثم بتعدد الحجب جاءت الظلمات فاكرين في كيف اتوب ذكرت الحجب اللي بينك وبين الله هي مش عشرة دديك بذكر انها معاني تحتها حجب كثيرة لا تحقق مع كسرة الحجب بينك وبين الله تزداد الظلمات كثافة وكلما زالت الحجب سرت في النور عشان كده لما فسروا التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على على نور من الله ترجو ثواب الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله فانتبهت في صيح مسلم لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أنا أراه أنا أراه فالمقصود أن الظلمات لا ترجع إلى النور الهادي جل جلاله أصلاً ولا وصفاً لا ذاتاً ولا اسماً ولا فعلاً وإنما ترجع إلى مفعولاته فهو جاعل الظلمات جاعل الظلمات ومفعولاته متعددة متكسرة بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته تعالى أن يكون كمثله شيء وهو ووالسميع البصير هو جل جلاله الله نور السماوات نور السماوات والأرض خلاصة الكلام يا شباب أن الطريق إلى الله واحد فإنه الحق المبين والحق واحد مرجعه الى واحد قال الله فماذا بعد الحق هه الا الضلال اذا ما ينفعش ان يبقى في طرق هو طريق واحد تزغرو هذا الطريق الواحد اذا عرفته عرفت الله وصلت الى الله واذا جهلته فقد ضللت ضلالا مبينا الحق واحد اما الباطل فلا ينحصر الضلال لا ينحصر فكل ما سوى الله باطل وكل طريق إلى الباطل فهو باطل فالباطل متعدد وطرقه متعددة الله واحد والطريق إليه واحدة يقول ابن القيم وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة فقد جعلها الله كذلك خل بالك خل بالك من الكلام مصلي اللهم صلي على نبيه محمد وعلى آله والصحبه وسلم تسليما كثيرا احنا قلنا الطريق واحد ومع ذلك تجد بعض العلماء يقول لك الطريق الى الله متعددة متنوعة جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا هذا المعنى صحيح ولا غلط صحيح يقول ابن القيم هذا لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة ولكنها واسعة كبيرة تستوعب جميع ما يرضاه الله جامعة لكل ما يرضي الله وما يرضي الله متنوع فجميع ما يرضيه طريق واحد ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال وكلها طرق مرضاته زي ما أديتكم مثال المرة الفاتت إن الطريق لاتجاوة تباية إسكندرية ست حرات مثلا مثلا يعني حارة اللي يمشي فيها البطيء اللي ماشي بعجلة أو عربية كره بحمارك أحيانا واللي جنبينه اللي ماشي بموتسك واللي جنبينه عربية على قد حالها 24 25 28 26, 26 في العشرينات اللي بعد منها يمشي فيها بقى العربيات الأسرع شوية واللي بقى منها الطيارة يبقى هناك اللي بيمشي كيلو في الساعة وبعدين اللي يمشي سرعة 20 سرعة 40 سرعة 120 150 200 فالطريق كلها موصلة ولكن كل يمشي في الطريق التي تناسب قدراته وطاقاته واستعداداته يقول ابن القيم فهذه هي التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا باختلاف استعدادات العباد وقوابلهم ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا الواحد بعد الواحد ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل مرء إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله يعني إيه كلام ده أقول لك يعني إيه بس صلي اللهم صلي على النبي محمد وآله وسلم فاسلما كثيرا طريق إلى الله هي طريق واحدة ولكن فيها الصلاح وفيها الصيام وفيها الصدقة فيها الإحسان إلى الفقراء وفيها الذكر وفيها قيام الليل وفيها تعلم العلم وفيها تعليم العلم وفيها حفظ القرآن وتلاوة القرآن فيها إمامة الناس وفيها إمارة الجيوش وفيها تذبير الساسة وفيها هذه كلها في الطريق إلى الله إذا ابتغي بها واجه الله لكن تختلف لأن فلان عنده قوة قلبية وفلان عنده قوة عقلية وفلان عنده قوة بدنية وفلان يستطيع أن يكون خطيبا وفلان يصبح في الدعوة الفردية وفلان إمام متسهد في العلم وفلان بيكتب فقط وفلان بيعمل ويكتب ليتصدق ويرعى الأراملة واليتامة والمساكين ولا يضيع دينه كل نيطر لو أن الله جعل سبيل مرضاته واحد وهو مثلا الصيام في ناس ما تقدرش الصوم صح كان يعمل ايه عمره ما يوصل عمره ما يقدر يرضي ربنا ما قدراش جعل سبيل مرضاته قيام يعمل ما بيقدرش يقوم من ما يعرف شيرت ربنا ابد لكن من رحمة ربنا ما تقول الحمد لله كريم رحيم لطيف وجود الله الحي القيوم العليم العلام الكريم الحليم أراد جل جلاله برحمته بعباده أن يجعل الطريق إليه متعددا هي طريق واحدة ولكن مراضيه في هذا الطريق متعددا خلي بالك ان احنا بنتكلم في مسألة الطريق الى الله ديك في المراضي المتعددة ما زاد على الفرائض ده مهم لان الفرائض يلزم بها اياه كل الناس وهي توافق كل استعدادات ولا تقصر عنها اي طاقة للبشر فإنه لا يتصور أن يكلف الله بما لا يطاع فهمت؟ يعني واحد يقول لك معلش عليش أنا ما بأداشة صوم رمضان هلأ؟ لا مش كده ما بأداشة صلي الفجر ما ينفخش الفرائض زي ما قلت لك قبل كده في التدرج ما يبقاش الفرائض وترك المحرمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه واستطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا قولا وحيدا قولا وحيدا ففي الفرائض يلزم الكل وإنما المقصود أننا نريد النوافل التي تقربك إلى الله التي تسكي بها قلبك تصلح بها قلبك تنور بها قلبك ترضي بها ربك تمضي بها في طريقك يقول ابن القيم اذا علم هذا هذا هذا ان الطريق واحدة والمراضي متعددا اذا علم هذا اللي هو ايه ان الطريق واحدة ومراضي لا في هذا الطريق ايه متعددا قال فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه الى الله طريق العلم والتعلم من الناس انه يبقى الامر اللي بيتهد فيه ويبذل فيه وقته ويحصل فيه سعادته ويجد فيه قلبه اللي هو ايه العلم والتعلم هم العلم امام السفعي كده يقول لأن أكتب مسألة خير من أن أصلي إيه سفعين ده بالنسبة لمن الإمام السفعي ينفع لكن اللي علاء ينفع ينفع لو كان زي الإمام السفعي لأن مسألة من الإمام السفعي تنفع أمه صح ولا لا فالنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر لكن مسألة من علاء هتنفع مين لو عنده مسألة تنفع يسهر عليها الليلة فهي خير من سبعين ركح تنفع الأم ولكن لو أعدي دربش زي ما قلتلكم قبل كده انتم نعرضا ما تطلوش عن النبي مش عارف لين اللهم صل على النبي محمد وقال وسلم تسليما كثيرا واحد يقوم بالليل كده يضحى الساعة كاما ساعة ثلاثة فضل أدي على الفجر ساعتين اللي ربع كويسين برضو يقوم يدخل الحمام ويتوضع ويجي يقعد عالكلبة كده يقول واحد يذكر مسألة خير من سبعين ركعب يبص في المكتبة كده يلاقي كتب تفسير ابن كثير المغني الرحيق المختوم رياض الصالحين الاذكار للنووي اقرأ ايه وريني كده تفسير ابن كثير يروح جايب التفسير وقاعد كده وقاعد يمدد يكوع <تصفيق> استعبقت عسر الصورش لا سبعين ركحة ولا سبعين سبعين نومة هالذكر انتهي معنا ظهر الاشتنفع مين ولا نفسك انما هذا يتغلب فيه هوى النفس نسأل الله لنا ولكم العافية فلذلك في هذا الوضع خارج هواك امتل ساعة ثلاثة فضلين ساعتين اعمل ايه اعرى ولا اذكر واستغفر ولا صلي ولا ادعو ولا لف صحي الاخوة انظر ايها انفع لقلبك ويجمع بين هذا كله هذا افضل ما يكون انك تقوم تصلي ففي الصلاة تتلو القرآن وتذكر وتدعو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كم بيؤمن ليل كم بيؤمن ايه؟ بيصلح داشا ركعة فصليت تجمع تلاوة القرآن ووقف مع آية تدبرها واذكر في الركوع وادعوا في السجود وخلص قبل بأزن في ربع ساة اخرق صحي الاخوة وخد اجرهم نعود مرة اخرى فنقول ان من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه الى الله طريقة العلمي والتعليم اما يقوم ده رجل عايز بقى مجتهد مجتهد مطلق يخدم الامة ده يستخدم نقول له ذاك حتى يقدر يطلبه بس من كده يقرأ ويحفظ ويكتب وراجع ومثله من الاخوة الذين يريدون ان يكونوا حماة لعقيدة الامة وللفقه العملي للامة هذا طريقك ولا تلتفث ولا تحد عنه يمينا ولا يسارا لا تستغل يقولون عن الشيخ الالباني حفظه الله وامتع المسلمين بطول حياته حافظ العصر على الاطلاق ما الله لك هو تعالي بله خدم السنة كما لم يخدمها احد في قرنين ثلاثة اربعة خمسة مضوا في كرون خمسة مضت ما خدم احد السنة كما خدمها الشيخ انظر الى اعمالي ليه ادري يعمل كده كل من كتب في سيرته وتبصر في عمله يعرف انه وصل لانه عرف طريق بدري من الاول خالص. قال لك انا عايزة بقى ايه محدث فميزي في طريق تحديد وف. لكن انت من اول عمرك وعملت لون اشتغل في المصاح شوية انقل على الاصول شوية لا خليني في الوعظ والتذكير شوية لا خليني خطيف سوية لا اكتف سوية لا اقلب سوية لا خليني في الاحسان الى المساكين وجمع الصدقات سوية الى انخي هذا التخبط والتلون لم تصل معه ابدا حدد هدفك عايز تبقى ايه بالضبط وبعدها حدد الخطوات العملية التي توصلك الى هذا الهدف اوها تفكر اذا اخترت طريق العلم والتعلم انك بكتب المكتبة الاسيخ ولا تبقى عالم ابدا شروا البلية تسيغ الفحفية لازم يبقى لك سيوخ بعض الاخوة في جامعة الازهر في كلية سريعة ما بيروحش دي يا ابني ومترصد كلية قول ما أنا بذاكر هنا يا ابني روح عشان يبقى لك سيوخ ما بيسلحوش اتقالهم استخرج منهم طلع لجوالهم لازم تذهب وتجلس وتستمع وتزل للشيخ وتتعلم وتلاصقه وتخدمه وإن كان أنا عارف أنك هتقول لي ده كذا وكذا مش مهم لكن خذ العلم اللي عنده تعلم فمن أراد أن يتعلم بغير شيخ فقد ضل وأضل من الناس أن يكون طريقه إلى الله العلم والتعليم قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح لها فيها الفتح الخاص نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بعلم ينفعنا ساعد ما ربنا يشوف إصداره وصدقه يفتح عليه في هذا الباب دايما أقول لك خلي بالك إذا ربنا فتح لك باب من ابواب الطاحات في العلم في الدعوة في الصلاة في الصيام في تلوة القرآن في الزكس اذا ربنا فتح عليك باب في النفقة والتصدق انك تتصدق ربنا فتح لك باب كده بتتصدق فيه فالاسلع وليته وسارع فيه فانك لا تدري متى يغلق عنك لقيت ربنا فتح عليك في تلوة القرآن اقرأ لقيت نفسك بتقرأ عشر اجزاء اعرى عشرين اعرى بتختمه في يوم اعرى لانك لا تدري قد يغلق عنك في نفس اليوم دي فتوح من الله ارزاق يا شباب انتوا تفكروا الرزق فلوس؟ لا ده الصلاة رزق والذكر رزق الهداية رزق والقيام رزق نسأل الله جل ان يزيد في ارزاقنا من القير اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير ورزق كريم وبر فاجعل لجميع الحضور وأنا معهم القدر الوافر الأعظم يا رب العالمين نعم ختاب فتح عليك هذا الباب أسرع فيه حتى تصل إلى الله من تلك الطريق أو شوف نقيم بيقول إيه بقى كلام خطير أو يقول إيه أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول الى مطلبه بعدما مات. فانت مات في الطريق تقول يا رب عالم انسر دينك وسنة نبيك قاعد تجري ورا الشخدة وورا الشخدة وتعرى هنا وتذاكر هنا وتسهر الله يالي مات وما كملتش ولا اشتغلت يبقى ايه الحال قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله خلص وقع أجره على الله كلام ابن القيم يقول وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته وأخبر أنه في تكميل مصلوبه وأنه يتعلم في البرزخ فإن العبد يموت على ما عاش عليه يا دي حاجة جميلة خالص قال لك الواحد لو كان بيحفظ في القرآن حريص إننا نحفظ في القرآن مات قبل ما اختمه نسأل الله من يرزقنا حسن القاتمة يوم ربنا يتكفل له في القبر ده كلام ابن قيم معلس في القبر بأن يسخر له من يحفظه بقية القرآن طب احفظ بأ واحد يقول لي ازاي احد الشباب قال لي كده يقول لي ده اسمعت الشيط قديم يا شيخ كان في عك معا نسئلة ادب منه شوية يقول لي انت كنت بتقولي ان الواحد في القبر هيتعلم القرآن ازاي الكلام ده والدار الاخرة ما فيهاش تكاليف فيهاش عمل قلت طب ازاي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى وهو ايه قائم يصلي في قبره. ازاي بها? هذه ان الله يعطي من يشاء ما شاء. احد السلف كان يقول اللهم ان كنت قد كتبت الصلاة لأحد في قبره فادع لي ممن يصلي في قبره فاني قد انتهيت من الدنيا وما قضيت اربي من قيام الليل. يقول لربنا هموت وأنا مشبعت اسم في يوم الليل فخلينا صلي في القبر فالساهد أن هذا كلام ابن القيم وإن رد رد عليه وإن أخذ سيأخذ بفقه أعمق الشاهد ومن الناس من يكون عمله سيد عمله الزكر واحد العلم وطلب التعليم الثاني ايه ذكر مين ذكر الله قد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لماله، فمتى فترى عن الزكس او قصر رأى انه قد غبن وقفر ده الزكس ليلنا ابو هريدة رضي الله عنه كان في الزكس وابن عباس وابن مسعود طلبوا العلم وتعليم ده طريق وده طريق ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره فهذا الصلاة على طلب يصلي أو بيستعد للصلاة ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج القربات وإغاثة اللهفات وعنواع الصدقات قد متح له في هذا وسلك منها طريقا إلى ربك كل كلمة من لنا لك ده عليها أدل من القرآن والسنة يعني في الزكر الرسول بيقول كده ما عليه صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الزهب والورق وغير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم ذكر الله دا طريق وطريق ثاني ما اهب الاعمال الى الله والايمان بالله ثم اي جهاد في سبيل الله دا طريقتان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا عن افضل الاعمال او دلني على عمل اتشبث به يقول امسك عليك لسانك او الا ادلك على جماع ذلك كله ملاك ذلك كله امسك عليك لسانك تنبا طريق متعدد وهنا طريق الاحسان والنفع المتعدي ربنا كرمه عنده شريكة ربنا وسع عليه بيدينه فلوس قائد يكفل الف يتين بلس الف مية يتين ويكفل عشرين طالب علم ويقفل مستشفى ينفق فيها على هؤلاء المرضى ويعطيهم وعلى الولد الآخر هو يستطيع أن يرى فلان من الناس يحتاج إلى كذا يأتيه به وفلان يأتيه بكذا هذا طريقه إذا تفكر أنه بطل صلاة لا هو قائم بالفرائض والجانب ده الزيادة عنده جانب النوافر ومن الناس من يكون طريقه الصيام فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهو الغالب على أوقاته وهو أعظم أوراده ومن الناس من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه ومنهم من يكون طريقه الحج والعمرة فعلهما وعان عليهما ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجليد الهمة ودوام المراقبة ومراحات الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائع أنا ذكرت لك دلوقتي عشر أنواع تسعة طب نقول العاش جزاك الله خير هؤلاء التسعة تسعة الطرق إلى الله أيهم أفضل أقول لهم ثاني أولاني طلب العلم وتعليم التاني القرآن، الثالث الذكر، الرابع الصلاة، الخامس الاحسان والنفع المتعدي، السادس الصيام، السابع أمر معروف لا يعمونك، الثامن حج والاعتمار، التاسع قطع العلاق وتجريد الهمة يعني تطهير القلب أيهم أفضل تبصلي صلى الله عليه وسلم قال وخير هؤلاء جامع المنفذ السالق إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق فهو قد جعل وظائف العبودية قبلة قلبه ونصب عينه يا أمها أين كانت ويسير ماها حيث سارت قد ضرب مع كل فريق بسهر فاينما كانت العبودية وجدته ان كان علم وجدته مع اهله او جهاد وجدته في صف المجاهدين دين امرا عاشر على فكرة او جهاد وجدته في صف المجاهدين او صلاح وجدته في الخانتين او ذيك. وجدته في ذاكرين او احسان ونافع وجدته اول المحسنين او محب ومراقبة وانابة وجدته في زمرة المحبين المنيبين اللهم اجعلنا منهم يا رب هو مع كل من هو يعبد الله علم تلاي بيتعلم تعليم تلاي يعلم ذكر ذكار انفاك منفق قيام قائم صيام صائم وهكذا خدمة مسلمين شغال احسن وصدق مش مخالي في كل طريق لو قيل له ماذا تريد من الأعمال قال أريد رضا ربي حيث كان وكيف كان لو قالوا له في واحد مريض في الدنيا يذهب يعود ليه يقول لك أنا خايف أحسن ربنا يوم القيامة يقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض أما علمت أنك لو عدته لا لوجدتني عنده لوجدتني عنده يذهب في كل مكان يبتغي عبودية الرحمن يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو سئل ماذا تريد من الأعمال قال لي أريد رضا ربي أريد أن ننفذ مرضاة ربي حيث كانت وأين كانت جالبة ما جلبت مقتضية مقتضى ليس لي مراد. إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقبا له فيها عاكبا عليه بالروح والقلب والبدن قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن إن الله اخترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم بأن لهم الجنة هذه طريق باع فيها نفسه و ماله بقى حلتك ايه معاك ايه ولا شيء نفسك بتاعت مين ومالك ملكه انت معاك بقى فحينها تكون العبد المستسلم اذان جريع الصلاة درس ايه قاعد اول واحد صدقاء يطلع كل اللي في بجيبه وقت ذيك هتش يكلمني هذكر الله يوم صيام خلاص. قايم تاع 3 قايم